ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلده بدلناهم جلدا بدلناهم جلدا غيرها ليدوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما